بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الامزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحصمه وما ادراك ما الحصمه نار الله الموقده. التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده